بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا مين غلبت روم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَثَوَّقُونَ فَأَمْلَكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَائِتِي يُحْبَرُونَ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 من شركاء في ما رزقناكم فألتم فيه سواء فألتم فيه سواء أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون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 فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانغروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسف فتري الودق يخرج من خلاله